فكل نخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من خذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم نغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلم